قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي ثفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين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 فَذكُر اللهَّ عَكُم تُ ف نِحون قال جنا لعبدَ اللهَّه وَوحدَهُ وَنذََمَا كان يعب ب وَنذَر مَا كانَ يعبُد أَب فَأتِنَا بِمَن تَعيد الن إِنْكُ تَمِنَ الصَّادِقين قَالَ قَدَا وَقَا عَلَيكُمْ مِ رَبِّكُم رِجسُ وَغَضَد أَتُجَادِلُ نَنِي فِي سْمَ إِ سَمَّيتُمُهَا أَتُم وَآبَ أُكُمَّا نَزَّل اللَّهُ بِهَا مِ سُطان فَ تَظِرُ إِ مَعَكُم مِنَ الْمُ